واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تخذ مِن شغُون ذا فُصورَة حتَ الجف يوتَ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من وَمَنْ آمَنَ مِنْ هُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالَّذِي أُمِنْتُمْ به تَوَعَّدْتُ وَعَدٌ أُنَبِّئُ رَبِّي بِغِمٍّ وَأَقَامُ يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ وَإِنْ خِفْتُمْ تُؤْمِرُوا غَرِيبًا تُفْسِحُوا فِي دَارِكُمْ جَاسِمِينَ بِذَنبٍ بَتَأَوَّلَ أَنَّهُمْ وَقَالُوا إِنْ رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوقا إن قاموا سَمَا سَمَا فَفُقْ بِغَامِن أَحَدٍ مِنَ اللَّذِينَ إِن كُنْتُمْ